سمع الله لمن حمده إنا هنالك إنا هنالك هل في الوجود رب سواك فيدعى إنا سبحانك ما ألطفك سبحانك ما أحلمك سبحانك يا ربنا وتعاليت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت ما قضيت وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يدل من والي ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالي. لك الحمد على ما. ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليه نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا والآثام ونتوب إليه اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا ببابك مذنبين فرحا ضعفنا يا الله فتجاوز عنا يا الله يا فردنا إذا غلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب اللهم يا الله أحمى رحماك بعبادك الطعفا اللهم القف بنا يا لطيف اللهم القف بنا يا لطيف اللهم يسر حسابنا يوم نلقاك اللهم يسر حسابنا يوم نلقاك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم اللهم فرج هم المهمومين ولفس كرب المكرومين واخذ الدين عن دينين. وارحم موتانا وموت المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين وفك سحر المسحورين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشنك والمشركين واخذ الأعداء كأعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا ووطلنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا ذا الجلال والإنعام اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وتنضاه وأي تخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين اللهم وفق حاكم الإمارة لما تحبه وتنضاه وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجنال والإكرام اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين الذين شيدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكثوم والشيخ راشد المعلى والشيخ راشد المعلى وإخوانهم شو خالما الذين انتقلوا إلى رحمتك. يا رجاء السائنين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصف لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شيء وآدنا حفيظ حلت دون النفوس القلوب إليك مفطية القلوب إليك مفطية والسر عندك علانية والحلال ما أحلنت والحرام ما حرم والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الأمر أمرك والعباد عبيد وأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ذل الجلال والاكرام اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين, المسلمين واهد فتيات المسلمين واهد فتيات المسلمين واهد فتيات المسلمين وارزقهم الصحبة الصالحة التي تعينهم على الخير وتبعدهم عن الشر يا ذا الجلال والإكرام اللهم ابعد عن شبابنا الشياطين اللهم أبعد عن شبابنا الشياطين وأوصلهم بالصالحين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن اللهم يا رحيم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ارحم والدين كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأدم على دولة الإمارات الأن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين